ولَئِن سَأَلْتَهُمْ مَن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدَىٰ وَجَعَلَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ وَالَّذِي نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَا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 أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ضل وجهه مسودا وهو كظيم أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصاب غير مبين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 قال أَوَلَوْ جَئْتُم بِأَهْدَى مِمَّا وَجَدْتُم عَلَيْهِ آبَاءَكُمْ قَالُوا إِنَّ بِمَا أُرْسِلْتُم بِهِ كَافِرُونَ فَأَنْتَ قَلْنَا مِنْهُمْ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكْذِبِينَ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَأٌ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 ولولا ان يكون الناس امة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم ابوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفة وإن كل ذلك لم ما متع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين ومن يعيش عن ذكر الرحمن لقيض له شيطان فهو له قرين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 ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون وملئيه فقال إني رسول رب العالمين فلما جاءهم بآياتنا إذا هم منها يضحكون وما نريهم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 ولا دافعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهاج تجري من تحت أفلات بصرون أم ألا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين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 ولمّا جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالحكمة لأبين لكم ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه فاستقموا وأطيعون إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم اختلف الاحزاب من بينهم فوين للذين ظلموا من عذاب يوم اليم هل ينظرون الا الساعه ان تختيهم بغته وهم لا يشعرون الا خلاء يوم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 لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون أم أبرموا أمرا فإننا مضربون أم يحسبون أن لا نسمع سراهم ولا جواهم بل ورسولنا لديهم يكتبون قل